اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد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 وبسدت يدك فأعطيت بلك الحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد مثل ما نقول وخيرا مما نقول لك الحمد كله أوله وآخره على وسره اللهم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 إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالي اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها على ليتها وسرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر اللهم اهدنا للصراط المستقيم هداية منك بفضلك ومنتك يا رحمن يا رح اهدم على الدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ثبتنا في من ثبت واهدنا في من هديت ثبتنا في من ثبت واهدنا في من هديت برحمتك يا ارحم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 اللهم رحمتك نرجو فلا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمث بنا عدوا ولا حاسدا ربنا أعنا ولا تعن علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين إليك مخبتين أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا والسلس خائم قلوبنا نعلمُ ذِعْنِكَ الغيب وقدرتك على الخلق احيانا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفانا ما كانت وفات خير لنا ونسألك ونسألك ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة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 عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها الحليم الذي لا يعجل الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يدخل من الذي دعاك فحرمته من الذي فروا إليك فضرته من الذي أسلمه من الذي توكل عليك فأسلمته من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر يا ربنا يا عارما بالضمائر يا عارما بالسرائر يا عالم الخافيات يا مجيب الدعوات يا رب الأرض والسماوات فضاءك فينا عادل وأمرك فينا نافذ وبسنا أقوياء فننتصر ولا أبرياء فنعتذر بعضنا سولت له نفسه فغلق في لجج المعاصي والآثاة ونحن ببابك واقفون جميعا ولثوابك متعرضون وبعزتك وبجلالك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن مستهينون بعذابك ولا مستخفون بمراقبتك ولكن غر بعضنا طول إمهالك ولكن غر بعضنا طول إمهالك وسطرك المرخى علينا فمن من عذابك ينقذنا إلى هناء جئنا ببابك قاصدين خاضعين خاشعين منكسرين متدللين نطرق بابك ونستمطر رحماتك إلهنا نسألك في هذه الأيام المباركة أن تعمنا جميعا برحمتك يا رب يا رب يا رب أنزل علينا رحمتك اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا من كتب الرحمة على نفسه يا رحيم يا رحمن يا كريم يا غفور يا غفار يا ستير يا وجود ارحمنا ارحمنا ارحمنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحددناه فيه وأحدنا فيه برحمتك يا ألحم الراحمين اللهم يا عالما بالظمائر يا عالما بالسلائر لا تجعل في نفس أحد منا حاجة إلا قضيتها لا تجعل في صدر أحد منا حاجة إلا قضيتها يا عالما بالظمائر يا عالما بالسرائر تعلم ما تكن صدورنا تعلم ما يكن صدر كل واحد منا فاقضي حاجته وحقق سؤله يا الله أجب دعاءنا وحقق رجاءنا يا رب العالمين اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما سأناك فاعطنا وما لم نسألك فاجدنا وما قصورت عنه آمالنا فبلغنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد